يتيب الأسرة تسجيلات الإمام الزخاري الإثنانية بمكث المكررات أن تقدم لكم الترث الخامس بعد اللائة الأولى من شرش شتاب زاد بن السقلع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشيطيبي وقد شرح فيه الشيخ حسينه في الله تعالى من قول المصلف رحمه الله تعالى وإن حضره مرض أو ذهاب نفقة بطي محرما إلى قول المصلّة رحمة الله تعالى والبجنة والبقرة عن شباتنا لسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الشمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وذارت على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المثنف رحمه الله تعالى وإن أشطره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترض قال رحمه الله وإن أشطره مرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ودارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه يجبعين أما بعد فقد ذكر المصنف رحمه الله مسائل الثواب والإحطار فبين شكم من فاته الشد وشكم من أثر عن الوصول إلى البيت سواء كان الإحطار في الشد أو كان في العمرة ولما فرغ رحمه الله من بيان أحسام المحطر شرع في بيان من عصابه المرض وكان عليه شديدا بحيث لا يستطيع أن يصل إلى البيت فيدرك الحج أو يصل إلى البيت فيفعل العمرة أثناء المرض هل يجوز له أن يتحلل مباشرة فيكون حكمه حكما محطر كما تقدم؟ أن أنه ينتظر حتى يبرأ من مرضه أو يقوى على المسير إلى الجيل فيؤدي نسك الحج إن أدركه وإلا تحلل بعمر وقد كثر في هذا الزمان وجود الحواجد التي تقع في الطريق وهي في شكم المرض فلو أن إنسان أراد الحج ثم حصل له حادث في الطريق فأصابه كسر أو أصابه مرض في جسده وحينئذ لا يستطيع أن يخرج أو يكون تحت عناية في علاجه بحيث قرر الأطباء أنه لا يخرج قبل الحج أو قرر الأطباء أنه لا يمكنه أن يقوم بمناسك الحج حتى فات وقت الحج فما حكمه قال رحمه الله يبقى محرم أي أن من أصابه المرض لا يفكم بكونه المسطرة وإنما يفقى بإحرامه حتى يضرع من المرض فإذا برئ من المرض فلا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون شفاؤه وبرؤه قبل الوقوف بعارته بحيث يمكنه أن يذهب ويتم مناسك حجه فالشكم حينئذ أنه ينضي ويتم مناسك الحج وأما إذا كان ضرءه وشفاؤه بعد فوات الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمره ثم يلزمه الهدي ويكون هذا الهدي بسبب فوات الشج ثم يأتي بحجة من عام قابل سواء كانت حجته لفرق أو كانت حجته عن نافلة إذن الذي أصابه المرض لا يخلو من حالته الحالة الأولى أن يمكنه الذهاب وإدراك الحج فينضي ويتم ناكك الحج والحالة الثانية أن يكون ضرؤه متأخرا ويقرر الأطباء أنه لا يخضر قبل الوقوف بعره لحيث يتأذر على من كان في نفس حالته أن يخرج لحاجة العلاج وقيام الأطباء في مداواته فحينئذ يبطى حتى يتم علاجه وشفاؤه ثم يأتي بعمرة ثم يهدي إلى البيت ثم يقضي حجه من عام قابل فالعمرة التي يأتي بها يقصد منها أن يتحلل من نسك الحج وذلك لأن الحج قد خافه فيتحلل بعمرة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر من خافه الحج أن يتحلل بعمرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفتخوا حجهم لعمرة فكأن الحج ينفتخ بالعمرة ثم عليه أن يهدي لفوات الحج وعليه كذلك الحج من قادم في حكم من كان معذورا ذي المرض من فاته الحج لعدر آخر وكانت القديم من الأعذار المشهورة أن يظن أن الوقوف بعرق يوم السجد ويكون الوقوف يوم الجمعة فيأتي إلى عرفه يوم السبت وقد فرغ المات من الوقوف ولا يمكنه أن يدرك الوقوف فحينئذ يكون في حكم المريض يمضي إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة ثم عليه الهدي وعليه الشج من قادم وفي حكمه أيضا من نعم عن الوقوف بعرفة كرجل نشى إلى عرفات ثم قبل أن يصل إليها لتدد الإجهاد والتعب أراد أن يرتاح أو ينام فنام حتى ذهب وقت الوقوف ولا يمكن أن يدرك الوقوف فحينئذ يكون حكمه حكم المريض خريضا يبقى محرما ثم يمضي إلى البيت ويطوف ويكعاف ويأتي بعنرة كاملة يتحلل بها من الحج لأن الحج قساته وقد قضى بذلك عمر بن خطاب رضي الله عنه أن جاءه هبار بن الأسود قال يا أمير المؤمنين إني كنت أظن أن اليوم يوم عرفه وكان اليوم يوم النحر وكان اليوم الذي جاء فيه يوم النحر فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبقى كما أنت أي بإحرامك ثم أت البيت وطف وسعى ثم أتحلل بعمره ثم أهدي وعليك الحج من قابل قال العلماء في هذا دليل على أنه لما أحرم ذي فإنه يثفق هذا الحج بالعمرة ويكون يقاعه لهذه العمرة لأنه لا يمكنه أن يقضر إلى السنة القادمة وفي هذا حرج عظيم ومشقة عظيمة فلو أن الإنسان إذا جاء بحج ومرض أو أصابه عذر ولم يمكن أن يدرك عرفة لو قلنا له ابقى بإحرامك إلى آن قادل فإن هذا فيه حرج عظيم ومشقة عظيمة لأنه يبقى في حضورات الإحرام يجدنئها ومتنع عنها شأنه شأن المحرم فلذلك خصف الله عز وجل عن عباده ومضت الفتوى عن هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه يتحلل بعمر وهذه الفتوى لها أفر شرعي فمن فتح أمير المؤمنين الذي أمرنا باتباع سنة أنه انتزع هذه الفتوى من فتح النبي صلى الله عليه وسلم حج أصحابه بعمره فأمر من لم يفق الهدي أن يتحلل بعمره ولذلك قالوا ينصره لحجه إلى عمرته كأنه فتق لا أنه حقيقة قد فتق حجه بعمره بدليل يجوم القضاء عليه من قابل وأما قوله رحمه الله هذا كله إذا كان المريض لم يسترف أما لو اشترف وقال لبيت لبى بحجه وقال إن حبثني حارف فمحني حيث حبثني فحينئذ يتحلل في مكانه ولا يدمه الدم ولا يدمه قضاء تلك الحجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ومن أشتر بمرضه هذا القول الذي اختاره مصنف مذهب جمهور العلماء وهذا المذهب يقوم على أن المرض لا يغتبر الإنسان فيه محطرة ولذلك قال رحمه الله يبقى بإحرامه ولكن الإمامة أبا حنيثة رحمه الله قال إن من أحذر بالمرض شكمه شكم المحصر وحينئذ عند الحنفية رحمه الله أن المحصر بالمرض يتحلم في مكانه ويهدي إن كان معه الهدي ثم بعد ذلك يصوم وإذا لم يكن معه الهدي صامت ثم يكون حكمه حكم من أسر بالعدو ونحنه كما تقدم تفصيلا وقال الجمهور إن الإحصار يتقيد بحصري بالعدو كما تقدم لقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع من العمر إلى الحس فمن سيسر من الهج جعل الله الإحصانه وتعالى الأمن مركبا على الحصر فدل على أن الإحصار ليس مطلقا وإنما هو مختص بالحصر بالعدو على التفصيل الذي تقدم ديانه يقول رحمه الله وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي مشريما إن لم يكن اشترى قل رحمه الله ومن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي مشريما إذا كان هذا الشخص قد أصيب بمرض ثم انتهى به هذا المرض إلى الموت لأنه يكون مشريما عند الجمهور وشكمه شكم المحرم عند الجمهور كما يحدث نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم من جميع المسلمين في مسألة موت الدماغ ينقلل مثلا في الحادث أو تأتيه ضربة في رأسه ويقفشه في عداد الموتى ويقفش به الأمر إلى الموت أو يصاب بأمرأة بمرض يدي به إلى الوفاء فالعلماء رحمه الله يفصلون إن كان المريض نعتبره فيه يعتبرون من قال إن المريض يعتبر في حكم المحصر فحينئذ لا اشتاب يقول يأخذ حكم المحصر ويتحلل وأنما إذا قلنا إن المريض لا يأخذ حكم المحصر وإنما يبقى بإحرامه ونحكم بكونه محرمة فإنه إذا مات يعامل معاملة المريء الميت الذي وقصته دابته كما ثبتت الصحيحين من حديث بن عباس ويكفن ولا يطيب ويأخذ حكم المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام اغفلوه بماع وصدر وكفنوه في توديه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملدية فيأخذ حكم المحرم لكن إن كان المرض كان يكون لا قدر الله أصيد بمرض ينتهي به إلى الوفاة وتوفي بعد الوصوف في عارضه فحينئذن إذا حاله وجدت أن الحج قد فاته فباب العلماء يرا أن عليه الدم دم الفواسط في هذه الحالة يراه مريضا ويعطيه حكم مفرم ولكن يقول شكم وحكم من فاته حج من جهة وجوب الدم عليه وقال ذلك العلماء لا يجب عليه شيء وإنما يغسل ويكفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغفلوه بماء وشدر وكفلوه في توضيه ثم لم يأمر أهله بإثمان الشج عنه ولم يأمرهم كذلك بقضاء الشج عنه سأعطاه حكما خاصا فمن هنا استثنوه من الأصل الذي ذكرناه وطوله رحمه الله أو ذهاب نفط هذا نور آخر من أنواع الحصر وذهاب النفط يأتي على صور منها النسرة فيأخذ منه ماله أو سنهد نفقته بمعنى أن يكون ظنه أن الحج يكفي له 1000 ريال ثم طرأت أمور تستلزم منه النفقه حتى ذهبت نفقته قبل أن يصل إلى مكه وقبل أن يقضي عمره مثال ذلك لو أن انسان خرج من بيته والعاده أنه يكفيه لحده مقدار 1000 ريال فلما مضى في طريقه تعطلت عليه سيارته واحتاج أن ينفق عليها فأنفق ثلاثين نفقة أو أنفق ثلاثة أربع نفقة أو أنفق جل النفقة أو كل النفقة لإصراح سيارة من عدل أن يصل عليها ولكنه لم يتيسر له ذلك فهذا الذي ذهبت نفقته فيه تفصيل إن أمكنه إن كان قادرا مليئا في بلده وأمكنه أن يستدين ويثم حجه لزمه ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالله أوجد عليه إثمان شج فقال سبحانه أتم الحج والعمرة لله فلما أذنه الله بإثمان الشج وأمكنه أن يتم الحج دون حرج عليه وذلك بالاستدانة إنه يتم حجه يستدين قال بعض العلماء بشرق أن لا يقعوا اتضب الاستدانة في الشرج ومهانة ومذلة لا سبيق في بنته ولذلك قالوا إذا وصل إلى الحرج لطلب الناس والاستدانة منهم رخص له أن يترك الاستدانة وأما إذا كان هذا الشخص لا يجد المال وأن كلمه يمشي على قدمه ويواصد النشي حتى يبلغ مكة فقال بعض العلماء إن الراجل يجب عليه الحج كما يجب على الراجل بشرط أن يطيق المشي لأن الله سبحانه وتعالى قال وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا فذكر الراجل فيما يأتي بالحج وأذنهم الناس بالحج هذا على سبيل الوجود ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فهذا الذي فرض الله من إتيان بيته وحج إلى بيته قال الله فيه نسالة فقدم الراجل على الراجل قالوا فإن أطاق المشي ولم يكن به حرج إنه ينزمه أن ينضي ويتم الحج أما لو لم يستطع المشي ولم يمكنه أن يستبيه فإنه يبقى بإحرامه فإذا يفدر له من ينجده ومن يتفضل عليه وأمكنه أن يذهب ويدرك الحج فلا إشكال وأما إذا حدث ولم يمكن أن يدرك الحج حتى ذهب يوم عرفه فحينئذ يبقى بإحرامه ولو رجع إلى بلده ويأخذ النفقة ثم يأتي بعمره يتحلل بها من حجه وحكمه حكم من خاته الشج هذا منذ ذهبت عنه النفقة فيفصل به هذا التفصيل إما أن يمكنه أن يستدين ولا يقع في الحرب يلزمه ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كانه سداد ذلك البين دون حصول الحرب عليه وإما أن يمكنه أن يستدين يمكنه أن نمشي ويثيق المشي ويدرك بمشيه مكة يدرك بمشيه الحج فيلزمه النشي إلى مكة وإمتيان المشائك وإما لا يمكنه المشي ولا يمكنه الاستجانة ولا يتيسر له أحد يأخذه معه حتى فاته الحك فإنه يبقى محرما ولو عاد إلى بلده لكي يأخذ النفقة التي يبلغ بها ثم يتحلل بعمره وعليه الدن والحك من خاضه نعم بقي محرما إن لم يكن اشترق يقول رحمه الله بقي محرما إن لم يكن اشترق الاشترق في الحك سبقه وأنه قد ثبت به الدليل في حديث الضباء رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة لأن المريض يستكي ما بهي غالبا فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية فقال صلى الله عليه وسلم أهل لي أن يدخلي في النسخ والشريط حدثني حدثني حل لي حيث حدثني فإن لك على ربك ما اشترك قال الظلماء في هذا دليل على نفائل المسألة الأولى أنه يشرع الاشتراك في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها به إذا كان الإنسان مريضا ثانيا أن العمرة تأخذ حكم الحج لأن العمرة هي الحج الأصغر والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك ومن المعلوم أن الحج قد يكون تمتعا وقد يكون قرانا فدل على اكتواء الحكم في الحج والعمرة وليت هذا من خصوصيات الحج ثالثا أن المرأة وهي الضباعة كانت مريضة فقال بعض العلماء اخفف كل شكم بمن كانت مريضة أو كان مريضا قبل الحج فأنه لما أصيب بالمرأة وألزم نفسه بالحج حمل المشقة فخفف الشرع عنه لأنه اتزم بما لا يبزم ولله فقاه خفف عنه من هذا الوجه وقال بعض العلماء الشكم عاما سواء كان به المرض أو, او خاف المرض او لم يكن به مرض ولكن اشترق هكذا وهو صحيح وهذا لا يخلو من النظر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتع ضباعة بهذا الحديث بالمدينة قبل ان تهل ثم لما دلغ الميقاظ لم يعمر الصحابة ولم يسترق احرامه فدل على أن على انه اشبه ما يكون بمن كان في كثن ضباعة وصورته وصورة بباعة لأن الطاحبة في الرسول أن ما خرج عن الأطل يتقيد بصورة النصر وعلى هذا فلو اشترق أن نحله حيث شبه فإنه لا يخلق من أشوال ذكر عن علماء رحمه الله فثارة يشترق إن حدثه الشابس أنه يهدي ويتحلل فيلزم نفسه الإهداء ويقوم في حكم المحصر وتارثا يشترك التحلل ان حدثه الشادث دون ان يذكر هديا ولا يلتجم بالهدي فان شاء الله قد انتزم الزم نفسه ان تحلله يكون بالهدي فحينئذ يتحلل بهديه كما اختاره جمع من العلماء وهو مذهب الشافعية رحمه الله وبعض أصحاب الإنم أحمد رحمة الله على الجنة ثانيا ان والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لك على ربك ما وقد اشترك على نفسه أن يتحلل بالدم كالمسطر وذلك لطلب الفضيلة وطلب الآجر وتشبهم بالمسطر فقالوا لا بعثة وحينئذ يكون تحلله بخروج من المسطر مباشرة ويكون يزمه أن يهدي لأنه لتزن ذلك فكان في حكم من نظر أما لو أنه قال الحدثا حادث فنحل حيث حدثني دون أن يقيد فإنه يتحلم بمجرد أن يصعب عليه المرض ويشق عليه الذهاء وليس له التحلل بمجرد المرض وذلك أنه قيد نفسه فقال الحدثا حادث فقال الظلماء يتقيد هذا بأن يكون المرض شديدا ويشتد عليه المرض بحيث لا يمكنه أن يتنه لو كان المرض خفيفاً يمكنه الإثمام فإنه ليس بحابة زيداً لأن الضباعة رضي الله عنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترق إذا ضاق وهذا يفهم منه أنه إذا شد عليها المرض وضاق عليه الحاب والاشتراف لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يشترق قبل أن يهل وإما أن يشترق مقارناً للإهلاف وإما أن يسرق بعد إهلاله فأما ما وقع من الشرط قبل الإهلال فإن كان الخاصب مؤثرا فقط أكذابه مثال ذلك لو أنه خرج من المدينة إلى مقاطي ذي الخليفة وبين المدينة وبين مقاطي ذي الخليفة ما لا يقل عن عشر كيلو متر في المدينة أسترق أن إن حبثني حابث فنحل لي حيث حبثني الحابث وهو مريض ثم مضى وانقطع بوجود الفاصل المؤثر من المسافة والزمان ثم بعد ذلك لبى بحجه أو لبى بعمركه فإن هذا الفاصل مؤثر ويثبت الاشتراك الأول ما لم يكن قد اشترط أثناء الإحرام هل أبدا في الاشتراك أن يكون مصاحبا للإحرام أو قريبا من الإحرام الحالة الثانية أن يفحب الاشتراك للإحرام وذلك بأن يقول لبيك حجا أو لبيك عمر ثم يشترك فحينئذ لا إشكال وهو صورة النصر كما جاء في رواية أبي لعود وغيره من أفعاد السنن وفيه ذكر التلبية مع الاشتراف وهذا بالإجمال عند من يقول باعتبار الاشتراف وهم الشابعية والحنابلة يقولون إنه معسر وأما حالة الثالثة وهي أن يهر ويدخل في النصف وبعد الإهلال وتماني الإهلال يشتر فحينئذ يلغى اشترافه ويلزم بما يلزم به من أهل بدون اشتراف وقوله إلا أن يكون قد شرب في فالمشتر يتحل المباشرة ولا يلزمه دم وليس عليه شيء إذا غاق به المرض وأضر به نعم. يقول رحمه الله باب الهدي والأغشية والعقيقة قوله رحمه الله باب الهدي الهدي من الهدية وهما يهدى إلى البيت والله سبحانه وتعالى وصف ما يساق إلى البيت هديا فقال سبحانه وتعالى هديا بالغ الكالب والهدي يكون واجبا ويكون منذوبا لا يجب على الإنسان وإنما يتعله على سبيل المذب والاستحباب لا على سبيل الإجان والإجاب فأما الهدي الواجب فإنه يكون في جزاء ما قتل من النعم كأن يقتل بقر الوحش فيمدي إلى البيت بقره من بهيمة الأنعام أو يقتل نعامه وهو محرم فيهدي الى البيت ناقة ونحن ذلك <تصفيق> الحالة الثانية ان يكون الهدي غير راجب وفي حكم الهدي الواد ان ينظر ويقول لله ان اهدي الى البيت فاذا نظر الهدي فلا يخذو من احوال الحالة الاولى ان يقيد الهدي ويبين نوعا وحينئذ يكون الهدي مقيدا بما ذكر في حالة تانية أن يضرق فيقول لله عليا أن أهدي إلى البيت فأما إذا قيد فإنه إذا حدد النور والجنس فلاعى الغاب فأن يقول لله عليا أن أهدي الحzew shall أو أهدي لله عليا أن أهدي إلى البيت, البيت جذعا من الضعب أو أهدي إلى البيت ثانيا من النعد أو أهدي إلى البيت سبيعا أو مسنة أو نحن ذلك فإذا عين وحدث يلزمه ما التزم به من التحديد وأما إذا أطرق فقال بعض العلماء من أطرق في هديه وقال لله علي أن أهدي إلى البيت فإنه لا يجدي إلا ما يجدي أقل ذن واجب وذلك هو السمي من المعث أو الجذع من الضعف فإذا أرسل جذعا من الضع أجزاء أرسل ثنيا من المعز أجزاء أو ثنيا مما سوى من الإبلي والبقر فأقل ما يجذي الجذع من الضع والثني من المعز ولا يجذي ما كان دون ذلك وقال بعض العلماء من قال لله علي أن أهدي إلى البيت وأطلق يجذيه أقل شيء ولو أهدى إلى البيت بيضا ولو أهدى إلى البيت كمأصاعا من تمر لأجزاء لو أهدى إلى البيت بيضة أو صعن من تمر أو بضل أبدا والسبب في ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راحة الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنا ومن راحة الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة ومن راحة الساعة الثالثة فكأنما أهدى كرشا إلى آخر الحديث وفيه كأنما أهدى بيضة والرواية بالصحيح كأنما قربت قالوا وعلى هذا فإنه يجذي أقل ما يصدق عليه أنه هدية حتى ولو كان يسيرا من الطعام فإنه يجذي ولا شيء عليه وإن كان القول الأول أقوى وأرجح إن شاء الله تعالى لأن الله تعالى قال هديا بالغ الكعب وخصص ذلك بقوله فجداء نحن ما قتل من النعم فخصص الهدي بذهيمة الأنعم وعلى هذا فإنه لا يجذي إلا يدي في الدماء الواجب على التفصيل الذي ذكرناه وكان الهدي سنة قديمة حتى كانوا في الجاهلية يهدون الى البيت الحرام والمراد بهدية البيت يضعث الانسان بابله او بقره او غنمه تذبح في مكة وتكون طعمة للفقراء وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وظلالتها العنياء اذا رأوا هذا النوع من ذهينة العنهام لا يتعرضون له تعظيما للبيت وتعظيما لهذه الفرمة ولذلك قال الله تعالى لا تشل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلع eyes الله عز وجل ما يهدى الى البيت لأنه من شعائر الله وشعائر الله كل ما اشعر الله بتعظيمه ومن ذلك ما يهدى الى ذيك الله عز وجل وقد اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعت الامة على مشروعية الهدي للبيت وهذه السنة ضاعها كثير من الناس إلا من رحم الله حتى إنها قد تكون غريبة في هذا الزمن ويمتمر الإنسان ويسرع له أن يبعث إلى البيت ويهدي إلى البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأث إلى متكة وأهدى إلى البيت في حدثه التي تخلف عنها حينما بعث أبا ذكر رضي الله عنه وعليا ليناديه الناس وقوله رحمه الله القرشية واحدة الأضاحي والأرشية مأخوذة من الضحى والسبب في ذلك أنها تذبح في ضحى يوم النحر وهذا من باب تسمية الشيء بزمانه لأن الشيء يسمى بزمانه ويسمى بسببه ويسمى بالوقت فيقال بقنا بالزمان أرشية ويقال كذلك بالسبب فلاك الاستفقاء من باب إضافة الشيء إلى سببه لأن صلاة الاستفقار سببها ألخح وطلب السقيا وصلاة الخشوف سببها خشوف الشمس وخشوف القمر وحرب رحمه الله القرشية هي سلة من سنة من المرسلين ولذلك ندى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلي هذا القول وبفعله وأجبع المسلمون على شرعيتها ففي حديث التحيش عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته يوم النحر منذبح قبل الصلاة فيلغبح أخرى مكانا ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأغشية واجبة أم ليست لواجبة وذلك على قولين مشهورين قال بعض العلماء الأغشية واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فألزمه بالقضاء فدل على وجودها ولدومها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن وجد ساعة ولم يضحي فلا يقرأ المصلانا وهو حديث مختلف في إسناده وإن كان العمل عند جمع من المحدثين فلا ضعفه وكذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى من بعده الصلفاء والواشدود ولم يؤثر عن واحد منهم أنه ترك الأرشية ولذلك حكم بوجوبها ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقيل له هل القرشية واجبة قال للسائل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون فقال له يا أبا عبد الرحمن إنما أسألك أهي واجبة فرد عليه بقوله أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون أي كيف تدركها وهي بهذه المثابة ولم يلخص من وهذا يؤكد القول بها ولزنها فقال جمهور الجلماء لعدم وجود خرشية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحى بكبسين النحيم وقال في أحدهما اللهم عادى أن لم يضحي من أمة محمد وأجيب بأن هذا الحبيب يحتمل أن لم يضحي من محمد جبرا لنقصه عند العوز ويحتمل أن يكون المراد به أن لم يضحي وهو مختار ولذلك قالوا إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال وأيما كان فلا ينضغي للمسلم أن يفرق في هذا الخير العظيم والسواب الكريم فيترك هذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده القدرة على الأرشية وإنما تكون الأرشية على من قدر عليها ووجد الساعة لكي يضحي وينضغي للمسلم أن يحرق على وجود هذه الأرشية والسنة في بيته يوم النحر وليس بالمستحب أن يترك هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلو بيته من هذه الشعيرة ولذلك ما زال المسلمون يجدون هذه الأرشية في بيوته يوم النحر حتى كان بعض العلماء يقول أستحب للحاد أن يترك أرشيته ببيته ولما سئل عن ذلك قال لأن صغار المسلمين إذا ألفوا هذه السنة في بيوتهم تعتادوها ونشأوا عليها ولكنه إذا اعتاد الحج وضحى في حجه خلى بيته عن هذه السنة ولذلك استحذى بعض النشائخنا رحمة الله عليه أن من أراد أن يتفضل بالأرشية ويتصدق بها في غير بلد أنه يضحي عن نفسه في بيته ثم إذا أراد أن يتصدق في خارج بلاده أو خارج مدينته أن يجعل ذلك فضلا عن أرشية في بيته وما يجعل أرشية بيته صدقة خارجة عن بيته وبلده والسبب في هذا كل أن ينشأ أبناء المسلمين وبناتهم على هذه السنة وعلى هذه الشعيرة فلا يخلو ولا تخلو بها بيوت المسلمين لا تخلو منها بيوت المسلمين خاصة في هذا اليوم ولذلك ترى عيد الأرشى يتمنج بالأرشية وسمي اليوم يوما نحر وعيد الأضحى كل ذلك لوجود هذه الشعيرة العظيمة التي لا ينبغي التفريط فيها والأفحية لها سنم ولها آجاب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى العلماء رحمهم الله والفقهاء ببيانها تناسب أن يذكرها المصنف بعد الهدي والسبب في هذا واضح أن الهدي في الغالب أنه يكون يوم النحب وهو متصل بالحد فلما صرغ رحمه الله من أحكام الحد وأحكام الفواتي والإحطار وفي الفواتي والإحطار الدم الوادب نسب أن على أحكام الهدي وأن يبين من الذي يجدي ومن الذي لا يجدي أن يبين رحمه الله من الذي يجدي ومن الذي لا يجدي في الهدي ثم أتِبع ذلك بالأقشية الاشتراك في كلف وأتبعه بالعقيقة رحمه الله أتبع الأفية والهدي بالعقيقة في وجود المناسبة من جهة تفصيل أحكام الدم في كله والعقيقة ما يعق عن المولود ووصفت لذلك لأن المولود يخلق شعره وتذبح عقيقته والعقيقة هي شعر المولود فلما وجد الحلق لهذا الشعر وفدت لذلك وقيل لها عقيقة والعقيقة تعتبر أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم السابتة عنه عقى عن الحسن والحسين وعقى عن ولدي صروات الله وسلم عليه تشبيعا للأمة وفيها شكر لله عز وجل على نعمة في الولد وأن الله سبحانه وتعالى لم يقرأ عن الإنسان الزذية ففيها نوع من الشكر وثانيا أن العقيقة تتضمن إثبات أنساب الناس فإن الناس يعرفون الأنساب عن طريق العقيقة إذ تذبح العقيقة ويدعى لها الناس فيسألون ما هذا المولود الذكر أو الأنساء فيثبت الإنسان نسبه ولكن إذا خلأ هذا الاجتماع فإن الناس يتكاثرون ويتوالدون ولا, ولا تعرف أنسابهم ولا تحفظ الذرية ولذلك في العقيقة في هذا المعنى العظيم أنه يشعر بالتفرقة بين استفاح والنكاح فإن استفاح والزنى وعياذ بالله تكون وناجته خفية وهي عارف على من ظل يبيه من صلى الله عليه وسلم في فيخفى ولكن النكاح يشهر فإن تكون شهرته في بزاعة اتدائه قال صلى الله عليه وسلم أول ولو بشاك لعد الرحمن رضي الله عنه أرضاك وكذلك أيضا جعل العقيقة عند وجود أثر النكاح من الولد كل ذلك لكي يفرق بين ما شرع الله من النكاح وزين ما حرمه من الزنا والتفاق يقول رحمه الله ذات الهدي والأرخية والعقيقة كأنه يقول في هذا الموضح سأذكر لك جملة من الأحكام والمثال المتعلقة بالهدي والأرخية والعقيقة يقول رحمه صحمه الله أفضلها إذن ثم ذرر ثم غنم يقول رحمه الله أفضلها الأفضل هو الأعظم ثوابا والأكثر أجر والتفضيل إنما يكون بدليل الشر فلا تفضل عبادة على عبادة ولا طاعة على طاعة إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو إجناء الأمة وليس التفضيل بمحب الهوى واختيار الإنسان وحبه وإنما هو من شرع الله عز وجل ولذلك يتوقف في الفضائل ولا يحكم بها إلا بدليل وليس لأحد أن يحكم ويجدم بتفضيل طاعة على طاعة وقربة على قربة إلا بدليل من الشرع وعلى هذا ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان أفضل الهدي وأفضل الأرشية وأفضل ما يعقبه فقال رحمه الله أفضلها الضمير عائد إلى هذه الثلاث إذل أما الدليل على تغضيل الإذل فإن الله سبحانه وتعالى انسن بها على عباده فقال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فأخبر سبحانه أنها من شعائر وهذا لسبب لان يكون فيها من الخير كما قال تعالى لكم فيها خير والخير الموجود في الإبل يدل على فضلها لأنها أعظم لا أكثر وأكثر أعلم جسما وأكثر لحما وهي عند الناس أعز وأشرف ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر فضل الدنيا وفضل ما يكون من الدنيا اختار منها حمر النعش وهي الإبل الحمراء لأنها عديدة ولما أرد الله سبحانه وتعالى أن يصف أهوال الآخرة وشدائد ما يكون في الرجفة بين يدي الساعة قال سبحانه وإلى الحشار عطلة فالناقة العشراء الولود من أعز ما يملك الناس وأعز ما يكون على الإنسان وأعز ما يكون على أهله فالإبل أحفي أفضل بهينة الأنعام وهي أفضل من حسة وجود فهي أفضل من جهة ما يكون منها من الخير في رقوبها والوضع الذي يكون منها وكذلك حمل الأثقال عليها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغوه إلا بالشدق الأنفس فجعل الله عز وجل فيها المتاعة للناس وهي السيارة كثيرون عليها وجعل الله فيها من الخصائد والمميزات لقدرته وعظمته جل جلاله ما تحاروا فيه العقول من جهة صبرها على السفر وتحملها لنشقة الضمى والعطش أيام العديدة فيجد الناس فيها من قضاء المصالح ما الله به عليم وأعجب ما يكون أنك تراها مع عظم جثتها وضخامتها يقودها الولد الصغير فهو عظم يأخذ بخطام الدابة فتسير معه حيث ساب وكل ذلك بغضل الله سبحانه وتعالى فلولا تسير الله عز وجل لن يستطع هذا الغلام أن يطود هذه الدابة ولربما فتكت به في طرفة عين فإن البعير إذا هات لربما يدعر القرية بكاملها فأنه إلى هات يفتك للإنسان ويقتله ولربما قتل صاحبه إذا حانق عليه وكان به ذنب عليه ينتظر إلى نومه او غضل فيه فيبرك عليه وهو نائح يقفل ولربما يعضه حتى يقضم يده ولربما ينذف حتى يموت ويفعل الأفاعيل التي ربما يعجب عنها العدد الكثير من الناس ففيه قوة وفيه بطش وفيه حنق وفيه غير ولكن الله سبحانه وتعالى يوقف بلطفه فهذا النوع من بهيمة الأنعان لا إحكال أنه أفضل لما الله فيه من الخصائص والممهزات ولأنه أعز ما ينلكه الناس وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم الرقاب أجرا أنفسها وأغلاها إلى أهلها ثم إن, إن الإب أكثر ثمنا ولذلك الأغلى ثمنا أعظم أجرا لأن فيه مشقة البدن ومشقة الصدق ولذلك سمعت الصدقة صدقة لأن المسلم يصدق فيها يصدق فيها فيما يقدم يصدق فيها أو تدل على خطر محددته لله عز وجل وإثاره من الآخرة على الدنيا الأدن أفضل وأن الدليل الذي دل على تضريب الإذن عن البقر فصريح قوله عليه الصلاة والسلام من راحة الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راحة الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راحة الساعة الثانية فكأنما قرب كرشاء فجعل الساعة الأولى للإذن والثانية للبقر والثالثة للغنى ومعلوم أن مشقة الساعة الأولى أعظم ومن هنا دل هذا الحديث على تقريب الإبن على البقر والغنى وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأفضل في الأرشية الكرس والجدع من الضأل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى به ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل ولحديث إن الجلع أفضل من الإبل وفيه أن الله تعالى اختاره فداعا لنبيه إتحار فقال, فقال المالكية إن, إن الضعن أفضل من الإبل في الأرشية فقط وأما في الهدي الإبل أفضل فكأنهم رأوا خصوص ورود النصر في الأرشية بالكرش والضعن وهذا هذا القول مرجوح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعن الإلس أفضل من البقر ومن الغنب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل وهو يفتده كما قالت للمؤمنين عائشة رضي الله عنها كل ذلك شفقة على الأمة ولذلك قال الجمهور لا يمكنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكفش لأنه أسر على الناس ولذلك فيه الجذع والجذع أقل في منى السن من النائذ والثني من البقر والثني من الغنب من الإبن فكأنه يريد اللفت بالأمة ومن هنا قالوا أن هذا لا يستلزم أنه أفضل وأما حديث تصديل الضأن على الإبن لحديث الفداء فحديث الفداء رئيس سنجا ومثنع أما سنجا فجعلناه للرواية اتحاق الحنيني